قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه قال مالك سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله فقال مالك ذلك يختلف. اما اهل الصلح فان من اسلم منهم فهو احق بارضه وماله واما اهل العنوه الذين اخذوا عنوه فمن اسلم منهم فان أرضه وماله للمسلمين لان اهل العنوه قد غلبوا على بلادهم وصارت شيئا للمسلمين واما اهل الصلح فانهم قد منعوا اموالهم وانفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم الا ما صالحوا عليه هذا باب يعقده الامام مالك رحمه الله ليبين حاله اهل الذمه ومعنى اهل الذمه اي الذين هم على دينهم ولهم عهد وذمه عند المسلمين بها يأمنون على أنفسهم وأموالهم مقابل ما يراه الإمام من جزية أو فدية أو مصالحة على أي شيء فقال مالك باب من أسلم فإنه يحرز ماله وإحراز المال حفظه وصيانته كما تقول من أخذ مالا من حرز أي كان في حفظ وأمان يكون سارق ومن أخذ مالا من غير حرز أخذ مالا سائبا والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال وكل نوع من الاموال حرزه بحسبه فكما يقول الفقهاء حرز الاموال النقدية والجواهر والمصوغات في الصناديق المحكمة بالاقفال القوية وحرز الحب وحرز التمر انما في الجريم وكل شيء بحسبه ولهذا نرى دكاكين المصار والمصارف اقفالها كبيرة واضغط حديد متينة وده الحب والاشياء العادية ولا الخردة يمكن نربطها صاحبها بسلك وخليها ويروح فاحراز المال هو حفظه وصيانته سئل مالك اذا قبل الامام الجزية من قوم الامام هنا هو ولي امر المسلمين أو نائبه في القتال وقبل الجزية من اهل قرية كانوا يهودا او نصارى وقاتلهم او ارسل اليهم ليدخلوا في الاسلام او يختاروا واحدة من ثلاث اما الاسلام واما الجزية واما القتال فقالوا ندفع الجزية فقبل الجزية وبقي اولئك على ما هم عليه فاذا اسلم واحد من اولئك وهم غير مسلمين وكانوا يدفعون الجزية ما حكم اموالهم ما حكم اراضيهم يتفق الفقهاء على اساس وقاعدة قبل هذا وهي ارض اهل الزمة كيف تصل الى المسلمين او كيف يصلون اليها إما بقتال وبعنوة أي بقوة وإما بمصالحة فإذا لم يكن قتال ولم تكن غلبة عليهم لا يصلون إلى أرضيهم وإما أن يكون صلح يصلحون عليه ويكف المسلمون عنهم القتال إذن أرض أهل الذمة يصل إليها المسلمون بأحد امرين اما عنوة يقاتلون ويغلبونهم عليها وتؤخذ منهم عنوة وبقوة واما ان يقاتلوا دونها ويعجز عنها المسلمون او يرى الامام المصلحة حقن الدماء والمصالحة على اي شيء تكون المصالحة اما على مال في الجملة وإما على أموال على الأفراد فالأرض التي أخذت عنوه هذه كبني قريبه حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أرضهم ملكا للمسلمين لأنها أخذت منهم بالقوة حينئذ تقسم يرى فيها الامام رأيا كذلك خيبر منها ما فتح عنوى فقسم ومنها ما فتح صلحة فخمس ومنها ما فالحوا عليه ومكه فتحت صلحة فتحت امنا او فتحت عنوى وعفى عنها رسول الله وقال اذهبوا فانتم انطلقاء فلم تقسم ولم تخمس وهم على ارضهم وعلى اموالهم بخلاف بقية البلدان كالعراق كالشام كمصر فتحت في زمن عمر بن الخطاب ماذا فعل فيها كان لها حكم جديد لم تقسم ورأى فيها امير المؤمنين عمر رأيا واستشهد له من كتاب الله واقره عليها جميع الصحابة الموجودين ناتي الى ما فتح عنوة وما صولح عليه لبيان هذا التقسيم وكما قلت وان لم يكن معمولا به اليوم ولكن معرفته واجبة وقد جاء في الاثر فقه مسألة واحدة خير من عبادة ستين سنة عمل بها او لم يعلم لان الفقه بالمسألة وحده عباده واذا فقهت المسائل الفقهية وعلمت يأتي وقت يعمل بها اما اذا لم تفهم وتركت كما كان في بعض دول افريقيا كانوا في مدارسهم اذا جاءوا الى باب الجهاد تركوه بالكلية من اوله الى اخره وقالوا خلاص انتهى وقت الجهاد وهذه دسيسة على المسلمين ثبطوهم حتى وقع يعني اسقطوا الامل في نفوسهم من ان يقوم للجهاد قائمة وتركوا دراسة بابه ليه؟ كما يفعل بعض الناس الان يترك باب دراسه دراسة باب الرقيق يقول فين الرقيق الان لما يجي جهاد مع الكفار بعدين يجي رقيق فبيكن ندرسها انه من الفقه وهذا من الموسوعة الفقهية الاسلاميه لا نظير لها اذا موجز هذا الموضوع ما فتح عنوة فهو مأخوذ بالقوه فهو ملك للمسلمين بعد ذلك يسلم صاحبه او لا يسلم لا يغير في الباب شيء طب واذا صارت ملكا للمسلمين هل ناخذ الارض منهم ونصردهم عنها هذا يرجع للامام ماذا يصالحهم عليه يقول انتم اهل البلاد وادرى بزراعتها وبمعرفتها ازرعوها بيننا وبينكم لكم نصف الثمره ولنا النصف ويبقيهم في تلك الارض على ما اراد لو وجد في المسلمين قدرة على ازرائها وعلى استثمارها يقول روح ما لكم عندنا شيء لان الارض ملك لمن للمسلمين وهم اجراء يقيمهم الامام فيها ما شاء كما فعل مع أهل خيبر اقروا على أرضهم على رأي الإمام على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم النصف من الثمره فلما قوي المسلمون وبقي فيه وأصبح فيهم من يديرها جاء أوسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب وأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه هل اخذوا شيء من الارض هل عوضوا شيء عن الارض لا اذا العنوة لا بحث فيها ومن اسلم في ارض فتحت عنوة لا يملك من الارض شيء وله ان يعمل فيها او للامام ان يبقيه يعمل فيها كاجير اجير للمسلمين على جزء من ثمرتها اذا تكسب هذا الذي فيها وهو على ذمته وهو على دينه كسبه له واجرتهم في العمل لهم فاذا اسلم واحد منهم له ما كسب في عمله وله اجره عمله ولكن ارضه التي كانت تحت يده لا ترجع اليه باسلامه لانها كانت قد اخذت منه عنوى اما التي صالحوا عليها التي صالح اهلها عليها المسلمين تبقى ملكا لهم وعليهم ما صالحوا عليه جاء المسلمون وحاصروا قرية وارادوا ان يقتلوا اهلها او يخطط غلبته فقال الامام صالحون او قالوا نصالحكم وتكفون عنا عليش حص انتم بالخيار الصلح يكون اما على المجموع واما على الجميع فرق المجموع من الجميع ما هو صلح على مجموع اهل القرية الف دينار الف شات الف ثوب الف اي شيء اتفق خمسمائة دينار وخمسمائة شات خمسمائة ك وخمسمائة 500 سوق على ما يرتضيه الامام الذي يصالح عليكم يا اهل البلد البلد فيها كم فيها 2000 نفر ولا فيها 500 نفر الامام ما له شغل في عددها يكثر ولا يقل انتم فيما بينكم متضامنون على ان تدفعوا لنا ما صالحناكم عليه لو قام واحد من اهل القرية ودفع ما صلح عليه برعت ذمة اهل القرية كلها ولو جمع اهل القرية من الالف شات تسعمائة وتسعين شات يكون اهل القرية جميعا مطالبون بالشات الباقية هذا صلح على الايش؟ على المجموع يعني على اهل القرية اما الصلح على الجميع فهو صلح يخص الفرد بذاته صالحناكم على ان على الشخص شات على الشخص دينار يبقى هذا الصلح كل واحد مسؤول عن ايش عن نفسه كل من وفى ما عليه برئة ذمته ومن لم يوفي فالامام يرى رأيه فيه بخلاف الصلح الاول الجميع مطالبون امام الامام على ما طالحوا عليه هل الامام يعرف واحد باينه ولا المجموع المجموع مطالب بخلاف الصلح الثاني ولذا يسمى الاول الصلح على القرية والثاني الصلح على الجماجم جمع جمجمة على الرأس هذا الصلح الثاني الذي هو على الجماجم من اسلم من اولئك او اهل الصلح على المجموع من اسلم من اولئك اما من اسلم والصلح على المجموع اسلامه لا يقلل من ايه من الجعل المجعول عليهم اسلم نصف القرية عليهم برضا كالالف الشهر اصبحت القرية بدل الخمسمائة شخص خمسة آلاف. لا يزاد عليهم عن الالف شات شات واحد اذا الصلح على المجموع على اهل القرية لا يزيد بزيادة اهلها ولا بوفرة غناهم ولا ينقص بعددهم ولا بفقرهم اذا جئنا الى الصلح على الافراد من اسلم من الافراد الذين صولحوا كل واحد شات من أسلم سقط عنه صلحه لا يدفع الشات اللي مطلوب منه لو كان يدفع الشات على أنه من أهل الذمة وأن المسلمين يقومون دونه ويحافظون على دمه ويدافعون عنه إلى آخر أحكام أهل الجزية فلما أسلم أصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم قلنا هذا الصلح ارضهم لهم وملك لهم والارض باقية في ملكه يجوز ان يبيعها وان يهبها وان يتأش اجرها بخلاف العنوى لا يملك في الارض شيء فلا يبيع هذا ملخص ما يتعلق باحراز من اسلم ماله ان كان بالصلح فالصلح اعطاه المال امنه على دمه وعلى ماله بما يدفع فإذا أسلم فقط عنه ما كان, ما كان أحرز ماله أي بإسلامه وفقط عنه ما كان مصالحا عليه يدفعه عن رأسه هذا خلاصه ما في هذا الباب أما قضية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فان البلاد التي فتحت عنوة في زمنه لم يقسمها وتركها لعموم المسلمين بما يسمى وقفا لمصالح المسلمين وذلك لما طلبوا منه تقسيم العراق قال لا ارى تقسيمه قالوا قتلنا عليه وفتحناها عنوة والرسل قسم خيبر وقسمت مائه وثمانون سهما على ثمن عشر الف شخص كلا اقسمها لماذا قال انا الان لو قسمتها والثغور مفتوحه والجيوش ماضيه الى افريقيا من اين ينفق على تلك الجيوش ثم من ياتي للاسلام في القرون الاتيه من اين لهم نفقت العجز وغيرهم ومن اين يمول بيت مال المسلمين لتموينه والانفاق على المصالح العامة ارى ان توقف وغلتها وقف لعموم المسلمين ويجلب خراجها يجعل عليها خراج كل صاحب ارض تبقى في يده كما يقولون على الجريب والجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا تلتمائة وستين ذراعا ثلاثة وستمائة ذراع مربع بالهاشم وتبقى في يده وجعل على جريب البر دينار او ربع دينار وعلى جريب الشعيري كذا وعلى التمر ستة الى اخره فيجمع كل خراج تلك الاراضي على انتخسي او على الارض او على ما يكون ويجلب الى بيت مال المسلمين ينفق منه على مصالح المسلمين واستشهد بقوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولد القرى الى ايش ها وابن السبي الى اخره ثم قال للفقرائي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ثم ذكر بعد ذلك إيه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فقال عمر أرى أن هؤلاء المهاجر وأولئك الأنصار نعم لهم حق في هذا الفير ولكن الذين جاءوا من بعدهم معطوفون على المهاجرين الأولين وعلى الأنصار أرى لأولئك المسلمون الذين سيأتون من بعد لهم نصيب في هذا الفير فترك عمر تقسيم أراضي الشام العراق ومصر على اساس ان تبقى وقفا لذمة عموم المسلمين وجعل عليها خراجا على الارض او على الاشخاص ويجمع مجموع ذلك ويدفع في بيت مال المسلمين لعامة مصالح المسلمين